بسم الله الرحمن الرحيم لإلهي قريش إلهيهم رحمة الشتاء والصيح فليعبدوا رب هذا البيت الذي أصعرهم من جوع وآمنهم من بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليكيم ولا يحب على طعام المسكين قويل للمطلين الذين هم عن صلاتهم هم الماء بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الفوز قطم لردك وانحر ان